ve âlem anma ganimetimiz şeyi falânî Allah için kutsu ve Ressûlü ve lizil ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدينا يوم الفرقة يوم التقى